السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان ماند لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِطٌ فاستفتِهم أَمْ هُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ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 مبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي وَاحِدَةٌ واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم اصْنِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكَذِّبُونَ احْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسؤولون. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ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 سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَوْيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ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 دَلَّ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اولائك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَغْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعض قائل منهم انك كان لي قرين يقول ا انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ا لمدينون قال هل انت مطلع فَطَلَعَ فَرَأَى فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبَّنَا إِنَّكَ التَّلُوُّدِين وَلَوْلَا أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِن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 الفَوْأَبَ أَهُمْ ضَلِين فَهُمْ علىلَى آثَِهِم يهرَعُ وَلَ قَذِ ضَلنَّ قَبَلَهُم أَكثَرُ الأأَوْوَلين وَلَ قَد أَْرسَلنافِيهِ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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَضْرَقْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ صِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً تَدْعُونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ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 فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنْ هُوَ إِلَّا بَنَانٌ فَأَلْقُوهُ فِي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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي, في المنام أني أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له والبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام إِهُ مِنْ عبادَِ الْ المُؤمِلين وَبَشَّرْرْنَهُ بِإسحاقَلََ بَم مِنَ الصَّالِحين وَبَا وَكنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسحاقَ وَمِن ذُرِّيَتِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لَِفْسِهِ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ التَّرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ المستبين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 الَّذِي قُمْهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ وتركنا عليه في الاخرين سلاما على ياسين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان نطق من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين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 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْهَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عَلَيْهِ شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم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 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَفًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لَـهَـنَ اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِيدهُمْ فَسَو فَ يُبَصِرون أَفَ بِعَذاابِنَا يَْتعجِون فَإذَا نَ جَلَ بِساحَتِهِم فَسَ أَصَباحُ المُذَرين وَتَوَلَّعَنْهُم حتىَاحين وَأَبَصِيد الْفَسَو صُبْحَ نَرَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ